س ي د ة القوم للشاعر محمود المنله و أ ب د أ بالحروف بمدح أ م ي وما تكفي كتاباتي لوصفك وما قلبي أ ح ب سواك أ م ي وما عيني ر أ ت من نور وجهك أرى الدنيا, ارى الدنيا حدائق من زهور يفوح الكون من نسمات عطرك يذوب القلب, يذوب القلب حين تنادي اسمي وقلبي يطيب من لمسات كفك وقلبي يطيب من لمسات كفك و ح ب النوم في أ ح ض ا ن أ م ي و أ ض ع وسادتي بجوار قدمك كما أ و ص ا ن ي ربي والرسول وقال ا ل ج ن ة من تحت قدمك و أ س م ع من كلامك ما يطيب ويحيا القلب من نبضات حرفك وعيني وعيني ترى ا ل ح ي ا ة بقرب أ م ي كجنات السماء بظل عرشك ويا ليت ا ل ح ي ا ة تعود يوما ل أ ق ض ي اليوم في تقبيل كفك سهرت الليل من أ ج ل ي طويلا ومهما فعلت لا اوفي بحقك, ومهما فعلت لا أوفي بحقك وكم هما حملت ي حتى أ ك ب ر وكم عانيت من حملي برحمك سالت أ ل ت الله يرزقني رضاك وهل تنعم حياتي بدون برك هل تنعم حياتي بدون برك